استمع إلى الأسئلة والأجوبة ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أولاً لماذا تحس بالسرور في الصيف؟ لأنني في العطلة ثانياً ما درجة الحرارة اليوم؟ درجة الحرارة مرتفعة ثالثاً، كيف الجو اليوم؟ الجو مشمس اليوم رابعاً كيف الجو اليوم؟ الجو حار جدا اليوم خامساً نحن في أي فصل؟ في فصل الصيف سادساً لماذا يحس أحمد بالسرور؟ لأنه يسبح في البحر